يعني حي لبن البلد وحي الله كثيرونهم طه الله وسمرجي انا ما رديتش على الهاتف لاني كنت داخل فما حبيتش اغرمك يعني انا كنت كنت بعمل لود للبرنامج خلاص ما رديتش عليك من اجل هذا زين طيب اولا انا اريد الاخوه الموظفين على الحضور وغيرهم يبدأوا يفتحوا الكتاب أو يفتحوا الرابط دي يتابعوا معي الشرح وأرجو كذلك أن ينزلوا هذا على على التيكس دي يتابع الجميع وكذلك أرجو من الذين ينزلون الكلام على التيكس أثناء الشرح أن يواضبو معيا إذا قرأت العبارة ينزلونها يعني خلاص طبعا هذا درس درس تخصصي في المنطقين للذين يسمون أول مر. طيب، فأنا عايز شرح الدمهوري لانا دارا ينزل على تكت كما كانت تفعل أم منا أم وصار في الدرس الماضي. نعم يا دكتور. أنا أشرح هو عنوان الدرس في عنا الدرس الأصلي. إحنا موضوع الدرس في متن سلم المنورق. هذا متن شعري نظم مشهور للعلمة الأخضرى. ونحن نشرح شرح العلامة الدمنهوري عليه. إذا الكتاب هو شرح الدمنهوري على السلم المنورق. خلاص الشرح المشهور باسم يضاح المبهم يضاح المبهم من معاني السلم. هذا اسم الكتاب. الذي أطلب من الإخوة أن يورديه فوقه على, على تكسط أنا أريد أن أبدأ إن شاء الله لكي لا أطيل الإخوة جازين بتوع التسجيل الجماعة بتوع التسجيل جازين لأن أريد أن أتسجيلي بأكامل مثل تسجيلات طيب أنا سأبدأ إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للحمد يوم مستحق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وبعده فهذا درس جديد هذا درسنا الرابع من دروس شرح العلامة ابي المعارف احمد الدمنهوري المسمى بإيضاح المبهم من معاني السلم الذي هو شرح للنظم الشهير الاشهر للعلامه الاخضري احمد الصغير الاخضري المسمى بالسلم المنورق في علم المنطق وانتهى بنا الكلام في الدرس الماضي عند تفصيل الكلام على المقدمات العشرة لعلم المنطق واليوم نشرع إن شاء الله تعالى في أولى مسائل العلم علم المنطق في الدرس الماضي أن المحور والمدارج الذي يدور حرك العلم مسألتان كبيرتان المسألة الأولى هي مسألة الحدود والحدود جمع حد والحد هو التعريف والمسألة الثانية مسألة الأقيثة والأقيثة جمع القياس وان شئت الدقة فإن القياس هو الركن الركين الذي يرمي إليه المنطق فحتى الحدود هي مقدمة من مقدمات مقدمة من مقدمات الحدود الحدود مقدمة من مقدمات القياس جيد فإذا المبحثان الرئيسان في علم المنطق هما الحدود والأقيثة وكل مباحث المنطق الأخرى كل مباحث المنطق الأخرى هي مباحث تمهيدية وتكملية لهذين زيني المبحسين الرئيسيين جيد نحن اليوم سنبدأ في أولى مباحث المنطق الممهدة للتعاريف حتى نصل إلى الثمرة المهمة وهي الحدود التي هي التعاريف أو المعرفات كما يقول بعض المناطق وسيأتي كلامه على ذلك ثم على ذلك ننتقل إلى مباحث تنهيدية أخرى حتى نصل إلى القياس الذي هو لب ذلك العلم وفصه انتهينا من حكم المنطق جواز الاشتغال به نعم قال أنواع العلم الحادث أنواع قصد أنواع العلم الحادث قال الأخضري رحمه الله الذين يضبطون المتن الذين يريدون الحفظ قال الأخضري إدراك مفرد تصورا علم ودرك نسبة بتصديق وسم وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع والناظري محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجليل وما به إلى تصور وصل يدعى بقول شارح فلتبتهل وما لتفضيق به توصل بحجة يعرف عند أعيد مرة أخرى إدراك مفرد تصورا علم ودرك نسبة بتفضيق وسم وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع والناظري محتاج للتأملي وعكسه هو الضروري الجلي وما به إلى تصور وصل يدعى بقول شارح فلتبتهل وما لتصديق به توصل بحجة يعرف عند العقلة طيب إذن عنوان الفصل هذا أنواع العلم الحادث أنواع العلم الحادث أقول أقول هذا لإعلانات والبرامج فلازم يتوقف لكي نركز على التكست لاني سأسأل أسئلة وأحتاج إجابات وتفاعل من الناس وأرجو أن يعني يعني ارعوني سمعكم يعني. يقول أقول لفظ أنواع لفظ أنواع مخرج للعلم القديم فإنه لا تنوع فيه. فإتيانه بالحادث بعد ذلك تأكيد وإيضاح للمبتدي قال الشيخ دمانهوري لفظ أنواع لماذا قال الأخضري أنواع العلم الحادث يقول لفظ أنواع يخرج العلم القديم العلم القديم هو علم الله تقدست أسماؤه هو علم الله تقدست أسماؤه إذا علم المنطق الذي يبحث في العلم وكيفية التوصل إلى العلم إنما يبحث في العلم الحادث يعني علم المخلوقين لا علم الله تبارك وتعالى فإدامانهور يقول لفظ أنواع مخرج للعلم القديم لماذا يعني يخرج علم الله تعالى من هذا العلم هو الآن يبحث عن العلوم المكتسبة المخلوقة لفظ أنواع مخرج للعلم القديم فإنه لا تنوع فيه، لا تنوع فيه لأن علم الله سبحانه وتعالى القديم لا يتنوع باعتبار أن العلم الذي يتنوع إنما يتجدد شيئا فشيئا، إنما يتجدد شيئا فشيئا، وإنما يكون تنوعه لتنوع مصادره، كما يقع تقع عليه حاسة الإبصار. فذلك علم خاص وما تقع عليه حاسة السماء في علم خاص إلى آخر ذلك جميل فهو يقول لفظ أنواع مخرج للعلم القديم فإنه لا تنوع فيه العلم القديم علم الله واحد بالكليات والجزئيات كما يعتقد أهل السنة والجماعة جميل وذهب الفلاسفة إلى أن علم الله تبارك وتعالى محيط بالكليات فقط محيط بالكليات فقط وأنه لا يعلم الجزئيات حتى تقع وذلك منسوب لأب المعالي الجويني وبعض الأشاعر يبرؤونه من ذلك لكن الحاصل أنه حاصل كتابه المشهور البرهان خلاص إذا قال لفظ أنواع مخرج للعلم القديم يعني العلم الإلهي فإنه لا تنوع فيه يشكل على ذلك الآيات التي فيها ليعلم الله الذين وأجباه هذه الآيات ف جمهور أهل السنة والجماعة على أن معنى هذه الايات ليعلم علما يجازي عليه المكلف فإنه لا يعاقب المكلف بعلم الله الأزلي بل يعمل ثم يعاقبه الله عز وجل بما عمله بعلمه القديم هذا المعنى الذي حمل جمهور أهل العلم هذه الآيات عليه جيد يعني هذا المعنى الذي حمل جمه أهل العلم الآيات التي تفيد حدوث العلم لله أو تجدد العلم لله بهذا المعنى وإن كان شيخ الاسلام تيمية له تفصيل آخر في ذلك ليس ذلك محلة ليس ذلك محلة يقول لفظ أنواع هيا الله دائم لفظ أنواع مخرج للعلم القديم فإنه لا تنوع فيه فإتيانه بالحادث بعد ذلك تأكيد وإضاح للمبتبئ إذا انصلم كلمة أنواع تخرج العلم الإلهي إذا كلمة الحادث يعني المخلوق الكائن بعد أن لم يكن لا سيئ منه لأنه إن قيل إن قوله الحادث قوله الحادث يخرج العلم القديم فقوله أنواع أصلا يخرج العلم القديم لذلك يقول الدمنهوري فإتيانه بالحادث بعد ذلك تأكيد وإضاح للمبتدئ. جيد يعني توكيد وليس تأثيسا إذن إتيانه بالحديث توكيد جميل مفهوم حتى الآن طيب قال لم يفهم طيب جميل جدا العلم نوعان علم قديم وعلم حادث جيد العلم القديم هو علم الله تبارك وتعالى العلم القديم هو علم الله تبارك وتعالى والعلم الحادث هو علم المخلوقين جميل المتكلمون يقولون إن علم الله عز وجل لا تنوع فيه لأنه قديم لم يحدث شيئا فشيئا لم يحدث تدرجا لم يحدث بالآلة خلاص فالدمنهول يقول قول المؤلف أنواع العلم هذا يخرج العلم القديم يعني يفهم منه أن العلم جميل فقوله أيضا الحادث يخرج العلم القديم جميل يخرج العلم القديم أيضا فقال إذا إتيانه برفظ الحادث بعد إتيانه برفظ أنواع هذا توكيد وإضح للمبتد وإلا فإن العلم القديم خرج بمجرد قوله أنواع العلم أنواع العلم جميل فهم الآن طيب جميل قال لفظ أنواع مخرج للعلم القديم فإنه لا تنوع فيه فاتيانه بالحادث بعد ذلك تأكيد وإيضاح للمبتدئ ثم شرع في تعريف العلم قال والعلم معرفة المعلوم والعلم معرفة المعلوم وعجيب جدا أن الدمنهور رحمة الله عليه أبو المعارف رغم إنه منطقي أريب ويشرح كتابا منطقيا لكن تعريفه ذلك تعريف فاسد على اصطلاح المناطق جيد العلم معرفة المعلوم ذلك فيه عيب مشهور من عيوب التعريفات عند المناطق لأنه عرف العلم بمشتق منه العلم معرفة المعلوم ف... لا، ليس ليس لكونه غير جامع هو ل... عندما تقول مثلا الشجاع من يتصف بالشجاعة فأكأنك فسرت الماء بالماء لو كان الاسائر عن الشجاعة يعرف معناها لعرف معنى الفعل جيد ف... عندما تقول العلم معرفة المعلوم هو ما فهم ذلك فذلك هو العيب المسمى عند المناطقة بالدور والدور هو الشيء. تعريف الشيء بنفسه او بعضه وسيأتي الكلام هذا تفصيلا في شرح عيوب او قوابح الحدود جيد. قوادح الحدود فذلك الحد عيب على المؤلف رحمه الله تعالى ولعله يعني قاله من باب التوضيح للمبتدئ أن العلم هو معرفة المعلوم العلم معرفة المعلوم والذي سار عليه جماهير المناطقة أن العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه في الخارج إدراك الشيء على ما هو عليه في الخارج وهذا تعريف السعد التبتزاني الذي ارتضاه جمهور المناطقة أنه العلم بالشيء على ما هو عليه في الخارج جميل ولن أطيل في في ذكر التعريف لكن بشكل عام لكي لا يعني يفوتنا ذلك لكي لا يفوتنا ذلك العلماء بشكل عام طائفتان طائفة ترى أن العلم لا يعرف أصلا أن العلم لا يعرف وليس له تعريف ويتزعم هؤلاء الغزالي أبو حامد الغزالي جيد وهذا مذهب البعض يعني ليس مذهب أكثر المناطق والأصولين يرون أن العلم يعرف به ولا يعرف ويقولون هو أظهر من أن يعرف وإنما تطلب الحدود للشيء المجهول ليزال إبهامه عن نفسه أو عن بعض خواصه أما العلم فهو الملكة التي تقوم بالإنسان ليعرف بها المعارف فقالوا لا يطمع له بتعريف وهذا الذي نص عليه الغزالي في كتابه معيار العلوم وكأنما القرافي في كتابه الفروق كتابه العظيم الفروق كأنه تضاه لأنه ذكر كلام الغزالي ولم يعقب عليه لكن رغم ذلك فإن جماهير الأصوليين وجماهير المناطق سلفا وخلفا قالوا بل يحد قالوا بل يحد ويعرف وافترقوا فيه طرائق قلده في تعريفه تعريفه ثلاثة مشهورة منها تعريف الباقلاني وتعريف السعد هو المشهور الذي مش عليه الجمهور وإدراك الشيء على ما هو عليه في الخارج خلاص وتعريف الباقلاني هو معرفة الشيء على ما هو عليه معرفة الشيء على ما هو عليه وانتقدوا قالوا أن المعرفة هي العلم فذلك دور أيضا وتنزعوا هل المعرفة هي العلم فتعريف الباقلاني معيب الباقلاني المالكي أم لا ثم ارتبوا تعريف السعد التفتزاني الذي قاله في شرحه على شمسية قزويني وقالوا إذن التعريف المرتضى عندهم هو العلم هو إدراك المعلوم على ما هو عليه في الخارج قال الشيخ إذن هنا يعني نخلص إلى أن الدمنهور يرى من الذين يرون أن العلم يحد إلى أن العلم يحد وهو مذهب الجمهور كما عرفت خلاص الحد يعني مقصود به التعريف نريد أن نلتزم بمصطلحات مناطق الحد هو التعريف يعني خلاص الحد عندما هو التعريف ليه سموه الحد سآتي كلام عليه في في الفصول إن شاء الله قال والعلم معرفة المعلوم إذن هذا تعريفه للعلم وذكرنا تعريف الآخر للسعد قال ثم إنه يعني العلم ينقسم إلى تصور وإلى تصديق العلم ينقسم إلى قسمين كما قلت في الدرس الماضي ينقسم إلى تصور وإلى تصديق ثم إنه ينقسم إلى تصور وإلى تصديق وكل منهما الى ضروري و نظري وكل منهما ينقسم الى ضروري و نظري فالاقسام اربعة اذا الاقسام العلم اربعة كيف؟ تنقسم ينقسم العلم الى تصور وتصديق وكل منهما ينقسم الى ضروري ونظري اذا هناك تصور ضروري وتصديق نظري وتصديق ضروري اذا القسمة حاصل القسمة اربعة حاصل القسمة قال الشيخ فإن كان, فإن كان إدراك معنى مفرد فإن كان إدراك معنى مفرد فهو تصور كإدراك معنى زيد زيد جبل كتاب انطباع الصورة في الذهن إدراك هذا المعنى المفرد يسمى عند المناطقة تصورا كتاب زيد قوة سواء كان ذاتيا او معنويا حسيا او معنويا هذا يسمى عندهم تصورا هذا يسمى عندهم تصورا جميل مفهوم حتى الان اذا ادراك المعنى المفرد عندهم يسمى تصورا قال وان كان ادراك كما اذا قلت لك شجرة عندما أقول لك شجرة ينطبع في ذهنك الجذع الخشبي المركب فيه بعض الأغصان التي تنتشر عليها الأوراق هذا تصور إدراك المعنى المفرد عندما أقول لك زيد وتتصور معنا لشخص ذات معينة مسمات بزيد أو أقول لك كتاب أو أقول لك كذا فهذا إدراك لمعنى مفرد هذا يسمى تصورا عندهم قال وإن كان إدراك وقوع نسبة فهو تصديق وإن كان إدراك وقوع نسبة فهو تصديق كإدراك وقوع القيام في قولنا زيد قائم عندما أقول زيد قائم عندنا الآن نسبة وهي نسبة القيام لزيد اولا أريد أن أماهد بشيء بسيط قبل أن ندخل في كلامه الجملة الاسمية في اللغة العربية تتكون من مبتدأ وخبر جميل عندما نقول زيد قائم الزيد هو زيد هو المبتدأ وقائم هو الخبر جميل المناطق يسمون المبتدأ موضوعا والخبر يسمونه محمولا هذا افطلاه ولا مشاحة في الافطاح إذا عندما أقول زيد قائم،, زيد قائم أين الموضوع زيد قائم أين الموضوع زيد قائم أين الموضوع الموضوع هو زيد وأين المحمول أين المحمول قائم انتبه لهذا جيدا لأننا سنحتاج هذا إن شاء الله في باب الأقية فاحفظ هذا ولا تنسه احفظ هذا ولا تنسه خلاص ثمي المحمول محمولا لأنه يحمل على الموضوع ينسب إليه يضاف إليه عندما تقول زيد قائم فأنت تنسب القيام تحمل القيام على زيد وزيد هو الموضوع لأنه الرئيس الذي تسند الكلام إليه. خلاص، جميل. طيب. الآن عندما نقول زيد قائم، عندما نقول زيد قائم، هذا يشتمل على أربعة تصورات. التصور الأول هذا التصديق زيد قائم يشتمل على أربعة تصورات. التصور الأول أن تتصور زيد، أن تتصور زيدا. أتصور معنى مفرد جميل إذا تصور المحمول تصور الموضوع الشيء الثاني أن تتصور معنى القيام لا لا لا رفع المثنى الآن دقيقة بقى. الشيء الثاني أن تتصور معنى القيام جيد إذا هذا تصور ثان المعنى الثالث أن تتصور النسبة بينهما أن زيدا يكون منه القيام في رأسك هكذا ترى أن هذا الشخص الموسوم بزيد يحدث منه القيام فينتصب قائما إذا هذا هو التصور الثالث التصور الرابع هو وقوع ذلك في الخارج يعني حصوله في الحقيقة أن ذلك يحدث فعلا ليس في ذهنك هذا يحدث فعلا أن زيدا قام بالفعل إذا التصديق زيد قائم يشتمل على كم تصور يشتمل على كم تصور أربعة أربعة تصورات تصور الموضوع وتصور المحمول وتصور النسبة وتصور الوقوع من أجل ذلك عندما نرجع مرة أخرى لكلام الدمنهوري في تعريفه للتصديق قال هو إدراك وقوع خط تحت وقوع وقوع النسبة جميل وهذا من مزلات الأقدام في علم المنطق كثير من الذين يدرسون المنطق لا يفطنون لهذا الفرق اللطيف عندما يقول لك زيد قائم تصور أن تصديق 99% ممن قد يكون متقدما في المنطق ودرس الشمسية والسانوسية ونحو ذلك يقول هذا تصديق لا يا صديقي جملة زيد قائم ليس تصديقا هو تصور لا يكون تصديقا إلا إن كان واقعا في الخارج وأنت أدربت أنه وقع في الخارج مثال إن قلت لك الآن الشمس مشرقة هذا تصور أن تصديق الآن في تلك الساعة الشمس مشرقة كذب الله يسامحك كاتب اللغة ويا اذا هذا تصور هذا يشتمل على تصورات ثلاثة التصور الاول التصور الاول ادراكه معنى الشمس التصور الثاني ادراك معنى الشروق التصور الثالث هو ادراك النسبة بينهما ادراك النسبة بينهما طيب إن قلت لك ذلك الكلام صباحا صباحا يكون تصديقا إذا لا يتم التصديق إلا بالوقوع في الخارج إلا بالوقوع أنا أتكلم على هنا في ذلك المصر وذلك العصر جميل إذا لا يتم التصديق إلا بالوقوع في الخارج واضح جميل مفهوم طيب الآن نرجع <تصفيق> لكلامه يقول فإن كان إدراك معنى مفرد فهو تصور كإدراك معنى زيد وإن كان إدراك وقوع نسبة وقوع هذا المهم وإن كان طبعا عفوا كان التكتش عندي متوقف ثم أتحرك فجأة إذن التصور تصور إدراك معنى مفرد جيد التصديق هو إدراك وقوع النسبة السؤال الآن عندما أقول زيد قائم وأنا لست متحققا من وقوع النسبة في الخارج يعني من وقوعها حقيقة ما الذي يتصور لك في العقل شخص قائم، جيد. هذا القيام لا ينفك عن زيد، يعني لا يتصور قيام بدون زيد، صحيح لا؟ إذا الحاصل إن النسبة التي تصورها العقل هي نسبة مفردة أيضا لأن بعض الناس وهذا يشكل به على المناطق أشكال به شكل سمج نتائمي رح طلع عليه في كتابه در في كتابه نقد المنطق. وهو من أضعف الوجوه التي ذكرها الشيخ سالم التميمي له وجوه أخرى مستجادة في رضيع على مناطق قال أن اصطلاحكم مدخول مدخول يعني فاسد لماذا الشيخ زن قال أنتم تقولون أن التصديق مركب بينما أن زيد قائم هذا مركب مركب لغة وعادة جميل فمركب لغة يسلم بذلك أنه مركب في اللغة مركب متر وخبر لكن في العادة ليس مركبًا لأن المركب ما يصح تصور جزء معناه بجزء لفظه لما أقول كتاب زيد لو قلت كتاب فقط المعنى متصور زيد فقط معنى متصور لكن ما لا يتصور جزء معناه بجزء لفظه لا يسمى مركبا في العادة فالقيام لا يتصور من غير قائم فقولنا زيد قائم وإن كان يعني مركبا في اللفظ في التركيب لكنه ليس مركباً في العادة ليس مركبا في العادة جميل؟ هذا مهم إذا التصور يجب أن يكون بوقوع النسبة في الخارج يعني في خارج الزهن يعني في الحقيقة يعني في المحسوس يعني في المشاهد جيد؟ أي أحد يخرج عن موضوع الدرس إذا يسمي لك انتازل وسمح بعد الدرس ثم يعني خلاص فهم الاستشكال ورده طيب يقول الشيخ هنا يقول وإن كان تكس عندي متوقف يقول التركيب في العادة المقصود به التحقق والتعقل نلاودنا أنا الصفيح التركيب في العادة عند المناطق يرد به شيئا التعقل وتحقود تعقل الزهن يعني عندما أقول كتاب زيد ما ينطبع في الزهن كتاب وزيد طبع عندما أقول زيد قائم ينطبع في الزهن أن زيد واقفا أن زيدا واقف، لكن السؤال هنا هل التركيب الموجود في كتاب زيد هو التركيب الموجود في قيام زيد لا لأن القيام لا ينفك عن زيد فمن أجل ذلك نقول نعم زيد قائم وكتاب زيد كلاهما مركب في اللظم لكن عند التحقق في الخارج وعند التعقل في الذهن لا يسمى ذلك مركبا لا يسمى ذلك مركبا خلاص طيب يقول, يقول يقول ابو المعارف يقول وإن كان إدراك وقوع نسبة فهو تصديق كإدراك وقوع القيام في قولنا وقوة هذا مهم قولنا زيد قائم وهذا معنى قوله معنى قوله يعني معنى قول الأخضري إدراك مفرد إذا نقرأ البيت مرة أخرى نرى هل نفهمه الآن أم لا يقول الأخضر إدراك مفرد تصورا علم يعني نحن نعلم أن التصور هو إدراك مفرد علم إدراك مفرد تصورا جيد على ذلك يكون إدراك نائب فاعل ناب مناب المفعول الأول وتصورا هو المفعول الثاني للفعل الذي ينصب مفعولين أصلهما مطدأ وخبر هذا عند المهتمين بالكلام هذا إدراك مفرد تصورا علم إذا الشيخ هنا في ذلك الشاطر يعرف لك التصور أنه إدراك المفرد إدراك, إدراك المعنى المفرد ودرك يعني علمه ودرك نسبة بتصديق وسم يعني سمية عندما يرى أن الاسم مشتق من الوسم خلافا للبصريين ودرق نسبة بتصديق وسم إذا هذا حاصل البيت الأول مفهوم البيت الأول إذا كذا يقول وهذا معنى قوله إدراك مفرد إلى آخره جميل يقول الدمنهوري فزيد قائم اشتمل على تصورات أربعة قولنا زيد القائم اشتمل على تصورات أربعة ما هي؟ اولا تصور الموضوع وهو زيد الموضوع هو زايد وهو المسند إليه أو المبتدع عند هو اسمه المبتدع عند النحان واسمه الموضوع عند المناطقة واسمه المسند إليه عند علماء المعاني أحد علوم البلاغة الثلاث لكن كل واحد خلاص وتصور المحمول وهو قائم والخبر ثلاثة وتصور النسبة وهي تعلق المحمول بالموضوع تعلق المحمول بالموضوع معايا رابع شيء وتصور وقوعها وتصور وقوعها اذا التصديق يشتمل على هذه اي تصديق يشتمل على هذه التصورات الاربعة وهنا قامت المعركة بين المنطقيين قامت المعركة بين مين بين المنطقيين ما المعركة ما الخلاف المحتدم قال الشيخ ده فالتصور الرابع فقط الرابع يسمى تصديقا والثلاسة قبله شروط له وهذا مذهب الحكمة هذا المذهب الأول المذهب الأول أن التصديق هو الرابع فقط هو تصور الوقوع في الخارج هذا فقط اسمه التصديق وعلى ذلك التصورات الثالثة لا يتم التصديق إلا بها لكنها ليست داخلة في حقيقته بل هي شروط وأنتم تعلمون جيدا أن الشرط خارج عن ما خارج عن الحقيقة لا يتم الشيء إلا به لكنه خارج عن الحقيقة خلاص هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته كما هو تعريف المتأخرين من الأصولين إذا هو نعم مثل الوضوء هل الوضوء جزء من الصلاة؟ أبدا لكن هل تصح الصلاة من دون وضوء؟ لا تصح إذا الوضوء ركن من أركان الصلاة ولا شرط من شروط الصلاة؟ أكيد شرط أكيد شرط لأنه ليس داخلا في مية الصلاة طيب الفاتحة هل تصح الصلاة بدون الفاتحة؟ لا تصح أيضاً لكن الصلاة لا تتصور من دون الفاتحة أصلاً هي ركن من أركان الصلاة خلاص؟ إذن الفرق الرقوع أو السجود أو الفاتحة مثلها مثل الوضوء من دونها لا تتحقق صحة الصلاة لكن الفرق أن الوضوء ليس جزءاً من أفعال الصلاة لا يسمى المتوضئ مصليا بخلاف الفاتحة والركوع ونحو ذلك بل هي جزء من الماهية جزء من الحقيقة نعم هذا تعريف الآخرين ما يتوقف عليه سوحة شيء وليس جزءا منه جيد خلاف تعريف البيضاوي المشهور الزائع اللي مشى في كتب الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجوده ولا عدم لذاته. خلاص معي يا جماعة فعلى قول الأول التصديقات الثلاثة شروط جيد لكنها ليست داخلة في حقيقة التصديق إنما التصديق هو الرابع فقط هذا ماذا الحكماء الحكماء عند المناطق وعند غيرهم هم الفلاسفه اليونان واليونان فقط من هم الحكماء هم الفلاسفه اليونان واليونان فقط هذا المصطلح الاول المصطلح الثاني مصطلح المتكلمين مصطلح المتكلمين يعنى به علماء الكلام، علماء الكلام هم العلماء الذين شرعوا الأدلة العقلية على العقائد السمعية، زي الأشعار والمفروضية وغيرهم. ما بين محسن والمسيب، خلاص أراه المتكلمون، المشتغلون بعلم الكلام. ريت ناقض السمبلة، المشتغلون بعلم الكلام. جميل علم الكلام كما يعرفه ابن خلدون في المقدمة. هو علم الدفاع بالحجاج العقلية عن العقائد النقلية. كويس. المصطلح الثالث الأخير هو مصطلح المتشرعة. هذه مصطلحات أساسية. المتشرعة. المتشرعة هم الفلاسفة الإسلاميين. هم الفلاسفة الإسلاميون. الفلاسفة الإسلاميون الذين رأسهم وباكرتهم. الكندي ابو علي الكندي ويندرج فيهم ابن سينا والفارابي وابو علي مسكوي وامثال هؤلاء خلاص وابن رجنة من كان ابن رجد اقرب الفلسفة للإسلام كما يقول ابن تيمية خلاص إذا هذا مذهب من هذا مذهب من هذا مذهب الحكماء يعني مذهب الفلاسفة خلاص قال ومذهب الإمام أن التصديق هو التصورات الأربعة سيكون التصديق بسيطا على مذهب الحكماء ومركبا على مذهب الإمام من الإمام؟ إذا أطلق الإمام عند المناطق فهو السعد التفتازاني إذا أطلق الإمام عند المناطق فهو السعد الأستاذ الدكتور العلامة المحقق كتب الإمام وكتب شولة هكذا وكتب تحته أبو المعالي إمام الحرمين الجويني هذا كلام من لا يعرف كوعه من بوعه في المنطق هو دكتور في فلسفة الدولة من الأردن كما هو كاتب خلاص جيد إنما الإمام هو الجويني إذا أطلق في كتب الأصوليين عند الشافعية الإمام عند الشفعية الأو... إذا قالوا الإمام فإنما هو أبو المعالي وإذا أطلقه المالكية فإنما هو المازري خلاص لكن من يخبره مسكين من يخبره ما يعرفش خلاص هو فاكر كل إمام أي إمام في أي إمام يبقى هو الجويني خلاص يقول الشيخ إذا هذه يأتي سؤال في الامتحانات يقول التصديق بسيط على مذهب الحكماء ومركب على مذهب الإمام اشرح لأن نحن الآن فهمنا هذه العبارة التصديق بسيط على مذهب الحكماء المازري بتسهيل الهمزة تجريد الراء بالهمز بالتخفيف المازري صاحب شرح على مسلم أول من شرح فيه مسلم هو المازري كنا نتكلم في الدرس الماضي عن نكت قراءة أسماء العلماء والشهر وارزي وابن خلدون وأمثل هذه الأشياء خلاص ابن فرحون الملكي في كتاب اصطلاحات الملكية قال إن سهل إن سهل ضعفت الراء وإن همز سهلة المأذري أو المازري <تصفيق> هم من الأعيم الكبار عند الملكية وشكل عام من الأعيم الكبار الجامعين بين الحديث والفقه فقط نرجع لهذه العبارة لأنها عبارة جميلة. التصديق يكون بسيطا على مذهب الحكماء ومركب على مذهب الإمام. لماذا مركب؟ فقيه وأصولي ومحدث مالكنا إذا معنى ان التصديق مركب على مذهب الحكماء يعني مكون من أربعة التصديقات الأربعة أركان. وماذا بالسعد؟ إنه بسيط مش مركب. عفوا العكس مركب عند الإمام وضسيط عند الحكماء الحكماء الفلسفة يرون أنه هو فقط الرابع وما قبله شروك يعني عبارة إذا حفظتها تفهم حاصل الخلاف خلاص هناك عبارة أخرى يذكرها بعض المحشين أنا أمامي الآن حاشية الأنبابي على شرح الباجوري على نفس المتن ذكرها الطريقة أخرى للذين يحبون التوسع قال فالتصديقات الثلاثة شروط أريد أحد يكتب هذا ورأيك التصديقات الثلاثة الأولى الرابع خارج محل النزاع كلهم متفقون من الرابع هذا من التصديق إما بعض أو كل التصديق قال الشروط التصديقات الثلاثة شروط عند الحكماء شطور عند السعد خلاص هذا جناس بديع ما يسمى عند عند البيانين بجناس التحريف جناس التحريف في قلب مكاني التصديقات الثلاثة شروط عند الحكماء شطور عند السعد شروط يبقى خارج عن المهية شطور يعني أجزاء داخلة في المهية بنفس عبارة الدمنهوري نفس عبارة الدمنهوري, الدمنهوري. إذا هي شروط عند الحكماء وشطور عند السعد شطور يعني أجزاء خلاص، جمع شطر أو شطر، وإن كان بعض متأخرين اللغويين يقولون الشطر هو النصف والشطر هو أي جزء، ولم أطلع على هذا في كلام المتقدمين من اللغويين في أي من المتون اللغة، ربما له وجه وربما لا، ربما هو من التفنن عند متأخرين التخنن الفاضي يعني الذي ليس له يعني أصل، خلاص، فهو شطر أو شطر على كل حال المهم أنه شروط عند الحكماء وشطور عند السادة، واضح؟ جميل طيب يقول طبعا على كل حال الخلاف بينهما لفظي الخلاف بينهما لفظي على ما حققه العلامه الصبان في حاشيته على شرح المنلويه على نفس المد قال وحاصل الخلاف لفظي الخلف لفظي لا ثمرة له، لا سيما وأن الحكماء الذين يقولون إنه تصور بسيط يقرون أن الإنسان قبل أن يصدق لابد أن تقوم هذه التصورات في ذهنه، فهي حاسرة لا محل. جميل؟ قال الشيخ دمنهوري نرجع على أخرى للكلام هنا قال والمصنف يعني الناظم الأخضري ماشٍ على مذهب الحكماء المصنف ماشي على مذهب الحكماء من اين عرفنا هذا هذا يستشف من كلامي لانه بيقول ودرك نسبة بتصديق وسم اذا حصل التصديق في ادراك النسبة فقط ادراك الوقوع يعني. جميل قال والمصنف ما والمصنف ماش على مذهب الحكماء بتقدير مضاف في كلامه بين درك ونسبة وهو وقوع لان كلام الشيخ هكذا غلط هو ليس غلط هو فقط يعني اضطر إليه لضيق الشعر لأن درك النسبة على ما قلت لكم منذ قليل هو تصور ليس تصديقا إذا يجب أن نقدر مضافا محذوفا ودرك وقوع نسبة لو عند في المتن أكتب ضع شولة هكذا أو علامة وأكتب فوق وقوع إذا درك نسبة يعني درك وقوع نسبة فحزف المضاف وأقام المضافة إليه مقامه وهذا مشهور عند العرب واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية تحدث المضاف وأقام المضاف إليه مقامه وهذا على ساعة العرب كما يسميش الخسام التنمية أو كما يسميها البلاغيون مجاز بالحسب والخلاف بينهما لفظي في مثل هذه الآيات والأسليم واضح معايا إذا ودرك نسبة يعني ودرك وقوع نسبة لأن درك النسبة تصور على ما فهمتم لكن درك وقوع النسبة هو التصديق قال بتقدير مضاف في كلامه بين درك ونسبة وهو وقوع مضاف محذف وقوع, وقوع يقول يقول الزمنهولي ثم إنك إن أردت أو إذا أردت أن تكتب التصور والتصديق وتتعلمهما إنك إذا أردت أن تكتب التصور والتصديق وتتعلمهما أو تعلمهما فالمراد بالوضع ما يشمل ذلك، فقدم التصور على التصديق لأنه مقدم عليه طبعا فيقدم وضعه، وضعا يعني تأليفا. عندما تشرح لأي إنسان التصور والتصديق، هل تبدأ بالتصور أم تبدأ بالتصديق؟ هذا السؤال الأول. أنا عن أشرح لكم متصورات والتصديقات. أبدأ بالتصور أم بالتصديق؟ أشرح أي ما أولا؟ يجب أن أبدأ بالتصور. لأنه جزء التصديق ثم على ذلك أشرح التصديق جميل طيب سؤال آخر عندما ترى زيدا قائما هذا شيء حدث في الخارج هذا تصديق صحيح لكن عندما تراه الذي يقع في ذهنك أولا التصور أم التصديق يعني تتصور زيد وتتصور القيام وتتصور النسبة ثم ترى الوقوع إذا التصور يسبق في الزن هذا يحدث في تركيب من الثانية لكن يحدث في جزء من الثانية جميل إذا أيضاً التصور يسبق التصديق سواء في الذهن اللي هو الطبع طبعاً يعني في الطبع يعني في الحقيقة فلما كان التصديق لما كان التصور يسبق التصديق في الطبع يعني في الواقع يجب ايضا ان يسبقه في الوضع يعني في التأليف في التعليم في التفهيم كأن المؤلف افترض سؤالا لماذا تقدمون التصور على التصديق واجاب عنه واجاب عنه وهذا ما يسمى عند المحشين بدفع الاستشكال بدفع الاستشكال وهذا معنى قوله الأول البيت يعني هذا معنى البيت الثاني يقول وقدم الأول عند الوضع يعني عند التأليف والتفهيم والتعليم لأنه مقدم بالطبعي لأنه مقدم في الحقيقة والتعقل هذا معنى البيت الثاني مفهوم؟ إذا هذا البيت الثاني واضح؟ طيب إذن بهذا انتهينا من التصور والتصديق التصور والتصديق وأرجو أن يكون هناك مذاكرة وتراجع للقيود الأشياء التي ذكرناها الآن يدخل في الكلام على قسمة أخرى للعلوم وهي قسمة العلم إلى نظري وضروري خلاص يقول ثم بين أن النظرية من كل من التصور والتصديق نحتاج للتأمن والضروري وعكسه وهو ما لا يحتاج إلى ذلك بمنتهى البساطة المناطق يقسمون العلوم الحادثة كما قلنا ليخرج العلم الإلهي لأن علمه تقدست أسماء لا يسمى ضروريا ولا نظريا كما سيأتي بعد قليل. العلم النظري وأحيانا يسمونه المكتسب أحياناً يسمونه المكتسب وأحياناً يسمونه النظري والعلم الضروري وأحياناً يسمى عندهم باليقيني وهو غلط تسميته باليقيني غلط على ما حققه السنوسي قال لأن النظريات يحدث بها اليقين أيضا وحأقول الكلام ده بعد قليل طيب الآن هل كل العلوم تتساوى في علمك بها ام انك تعلم اشياء وتتيقن منها اكثر من تيقنك من غيرها لا شك لا شك ان علمي بكون يدي موجودة ليس كعلمي مثلا بكون ضلجة الحرارة الان عشرة او عشرين ولا شك ان علمي بان السماء فوق ليس كعلمي بأن بان الـ الـ البرفة عشرين واحد يسمعني ربما يكونون خمسة أنا لا أدري من يسمعني الآن بالضبط حتى وإن سألت وأجبت خلاص ولا شك أن علمي بأن الواحد نصف الاثنين ليس كعلمي بأن الستة عشر نصف الاثنين وثلاثين مثلا إذا هناك علم يضطر الإنسان لمعرفته وإدراكه لا يحتاج إلى تفكير أبدا وهذا هو علم الضروري، خلاص. وعلم آخر يتوصل إليه بالنظر، لذلك أسموه بالنظري أو المقتصر. جميل؟ هذا معنى كلام الدمنهوري. الدمنهوري يقول، ثم بين أن النظري من كل من التصور والتصديق محتاج للتأمل. طبعاً قول الناظم والشارح التأمل هو تجوز وتوسع إن المعنى أنه محتاج إلى نظر وعبارة المناطق هو محتاج إلى تعقل والتعقل عندهم هو التفكير والإدراك جيد والإدراك هو حركة النفس في المعقولات الإدراك هو حركة النفس في المعقولات جميل؟ حركة النفس يعني التفكير بمعنى اخر اذا محتاج للتأمل هو علم نظري والضروري وعكسه وهو ما لا يحتاج الى ذلك ما لا يحتاج الى تأمل ولا نظر هذا معنى قوله والنظري محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي الجلي يعني الواضح الجلي وخففت يا النسبي لضرورة حركة الروي والنظري محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري والجلي جميل طيب إذا العلم بشكل عام ينقسم إلى تصور وتصديق وينقسم إلى نظري وضروري إذا القسمة الناشئة عن هذه الأقسام كم أربعة حاصل ضرب 2 في 2 4 2 في 2 4 تصور وتصديق ونظري وضروري يبقى 4 إذا يوجد تصور نظري وتصور ضروري وتصديق نظري وتصديق ضروري إذا الحاصل 4 قال فالأقسام أربعة كما تقدم الأقسام 4 <تصفيق> مثال التصور الضروري إدراك معنى لفظ الواحد نصف الاثنين لما اقول لك الواحد نصف الاثنين هل تحتاج الى تعمل؟ إيه ما عندك مشكلة لتحتاج تعمل في هذا خلاص؟ إذن هذا ضروري طيب هذا تصور أن تصديق هذا تصور لأن الشيخ يقول إدراك ومعنى لفظ اضع قط تحت كلمة لفظ يعني مش وقوع انا بدلش لك رياضة بقول لك الواحد اثنين على, على... اثنين على... على واحد يعني نصف الاتنين واحد خلاص اذا هذا تصور ضروري هذا القسم الاول من العلوم ده تصور ضروري جميل لما اقول لك السماء فوق والارض تحت ده ضروري ولا نظري ضروري تصور ولا تصديق ده تصور ولا تصديق الارض فوق الارض تحت والسماء فوق ها هذه العبارة هذا الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب في ذاته لا تصور مش تصديق تصور مش تصديق لا يكون تصديقا إلا بتحقق وقوعه في الخارج لما تبص وتعاين شكرا اسمه تصديق يبقى احنا قلنا تصور تجعل تصديق تاني خلاص إذن هذا تصور معايا يا جماعة وقلنا هذه يخطئ فيها كثير من المتقدمين في المنطق تقول الواحد نصف الاثنين يقولك طبعا تصديق ما وهو اكيد, أكيد. دي, دي عبارة خلاص اذا هو تصور ضروري تصور ضروري طيب. يقول ومثال التصديق الضروري بص الفرق البسيط ومثال اه عفوا عفوا ومثال التصور النظري ادراكه معنى الواحد نصف سدس الاثنى عشر يديني عقلك وتفرج الاثنشر نصهم كام نصهم كام ستة صحيح الستة سدسها كام واحد هل في احتمال واحد في المليار ان يكون نصف سدس الاثنى عشر مش واحد اكيد صح يقيني لكن هل هو ضروري يعني انما اقول لا تحتاج الى تأمل وتفكير تحتاج الى تأمل وتفكير اكيد تحتاج الى تأمل وتفكير بخلاف الواحد نصف الاثنين خلاص إذن هو الواحد نصف في الاثنين هي هي الواحد نصف في سدس الاثنين عشر لان سدس الاثناشر نصفه لازم يطلع واحد لكن هذا ضروري وهذا نظري جميل معايا يا جماعة مفهوم أنا عيد في من أجل ذلك تفهم منذ دقيقتين لما قلت أن بعض المناطق بيسموا العلم الضروري بالعلم اليقيني قلت وهو غلط على ما حققه السنوسي سنوسي يتكلم صح قال لي ده فارس ليه؟ قال لي إن النظريات أيضا العلم النظري يعني أصدق النظريات أيضا يتوصل بها إلى اليقين حد عنده شك أن هذه العبارة يقينية صحيحة كأن الشمس تشرق من, من, من, من, من الشرق طبعا صحيحة إذن الضابط الحقيقي في الفرق بين الضروري والنظري مش إن ده يقيني وده مش يقيني لا أبداً الاثنين ممكن يكون منهم يقيني النظري كثير من النظريات يقينية لكن الفرق بينهما أن أحدهم يحتاج إلى تأمل وتفكير وتعقل والأخل لا يحتاج فهمنا؟, فهمنا الآن؟ لماذا لا يسمى يقينياً؟ لأن كلاهما قد يفيد اليقين النظري قد يفيد اليقين كهذه العبارة مؤداها ومعناها يقيني بلا شك لكن هل يقال إنه ضروري؟ لا يقال إنه ضروري ابدا ومن ثم حصلت التفرقة بين اليقين والنظري خلاص حتى الآن مفهوم طيب يقول ومثال التصور النظري إدراك معنى الواحد نصف سدس الاثني نصف سدس إذا هكذا انتهى من التصور الضروري والتصور النظري قال ومثال التصديق الضروري إدراك وقوة خط, خط وقوع النسبة في قولنا الواحد نصف الاثنين يبقى معنى الواحد نصف الاثنين دا تصور ضروري لكن ادراك وقوع النسبة في قولنا الواحد نصف الاثنين هذا تصديق ضروري تصديق ضروري ومثال التصديق النظري ادراك وقوع النسبة في قولنا الواحد نصف ثلثي 12 الواحد نصف ثلثي 12 يفرق ان هذا ادراك معنى والثاني ادراك وقوع جميل فهم احد عنده اشكال طيب يا حبذا زيه زي وزي النحو اللي مش فاهم حاجه يقولها في ساعتها عشان بعد كده المسائل كلها مترتبه على هذا يعني اللي مش هيفهم هذا الدرس لن يفهم آخر درس في علم المنطق اللي هو درس تركيب البرهان اللي هو أساس علم المنطق القياس اللي حنوصل عن طريق التركيب البرهان في الآخر لا مجرد الإدراك تصور لكن إدراك الوقوع هو التصديق طيب إذن هذا معنى كلام الأخضر والنظري, والنظري محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجديد طيب قلت في الدرس الماضي أن المناطق يقررون أن معارف الخلق أجمعين أكتعين أبصعين تنحصر في التصورات والتصديقات ونزعهم في بن ثيمية. قال لا المعارف لا تنحصر في الصور والتصديقات لكن على كل حال المناطق يقررون دائما أن معارف البشر قاطبة تنحصر في التصورات والتصديقات فقط جميل وإذا كان ذلك كذلك ونحن ندرس علم المنطق وندرس هذين الأمرين إذن كل ما يأتي من مباحث المنطق مترتب على التصورات والتصديقات وبما اني قبل كده قلت إن المباحث الرئيسة لعلم المنطق مبحثان مبحث الحدود ومبحث إذا اذا نفهم الآن كلام الشارح لما قال وبما تقرر علم انحصار العلوم كلها يعني في التصورات والتصديقات ولكل منها مبادئ ومقاصد يعني التصورات لها مبادئ ممهدات ومقدمات ولها مقاصد وكذلك التصديقات لها مبادئ ولها مقص جيد مطبوط عندك علمة. لا في المعنى واحد وبما تقرر علمة المعنى واحد, المعنى واحد. وبما تقرر علم انحصار العلوم أو بما تقرر علم انحصار العلوم في التصورات والتصديقات طبعا هي عندي علم لكن اكيد الطبع عندك افضل لان طابعه انت اللي ضبطتها خلاص. انت ضبطك عندي مرضي اكثر من ضبط الدكتور عمر فاروق الطباعي المحقق يعني على كل حال يقول وبما تقرر علم الحصار او علما انحصار العلوم في التصورات والتصديقات ولكل منهما مبادئ ومقاصد طيب التصورات ما هي مبادئ التصورات وما هي مقاصد التصورات وما هي مبادئ التصديقات وما هي مقاصد التصديقات هذه الأشياء هي مباحث عن المنطق كلها يقول فمبادئ التصورات الكليات الخمس وما القول الشارح القول الشارح اللي هو الحد المناطق لهم أربع عبارات نفس المعنى يعني ما تطلق برش القول الشارح التعريف المعرف الحد يبقى سواء قالوا القول الشارح او قالوا الحدود او قالوا التعاريف او قالوا المعرفات كل اصضوهم التعريف ذا ديفينيشن ديفينيشن التعريف القول الشارح ودي عبارة الشمسية او المعرفات ودي عبارة السنوسي او الحدود دي عبارة الجمهور و واحد قال الكلمة دي في التاريخ هو الغزالي اول واحد ترجمها كده الغزالي الفدود خلاص قبله كان نقول القول الشارح ابن سينة كان نقول القول الشارح خلاص ليه اسمه قول الشارح هنعرف لكن لين واضح القول الشارح انه بيشرح لما قل لك ايه هو الاسد تقول لي هو حيوان مفترس ما هو الانسان هو حيوان ناطق متحرك بالارادة مش عارف كل هذه حدود لأنها تشرح المعنى المفرد اذا مبادئ التصورات هي الكليات الخمس تقول لي هي الكليات الخمس اقول لك هنشرحها فيما بعد لان لو شرحنا كده يبقى المنطق كله لان هو اللي بيقول ده هو عين المنطق خلاص لكن بشكل عام الكليات الخمس هي الجنس والنوع والخاصة والفصل والعرض العام ايه هم دول؟ خمسة اسمهم ايه؟ سهم الكليات الخمسة يأتي الكلام عليهم فيما بعده فيما بعده اللي هم ايه؟ اللي هم النوع الجنس والفصل والخاصة والعرض العام كويس؟ دول هندرسهم ليه؟ لانهم مبادئ يتوصل بها للتصور طيب ايه يا مقاصد التصور القول الشارح اللي هو؟ التعريف او الحد يبقى احنا بندرس له التصورات عشان نوصل للمبحث الاول من المنطق اللي هو الحدود لا نستطيع ان ندخل لدراسة الحدود مباشرة يجب ان يكون معنا مقدمات ايها المقدمات سندرس الكليات الخمس اذا انتهينا من المبادئ الكليات الخمس نشرع في المقصود الاول للمنطق وهو الحدود جميل اذا ده القسم الاول من العلم اللي هو التصورات اذا القول الشارح او الحدود بتخدم أي نوع من العلوم التصورات التصديقات التصورات التصورات لأن إحنا زي ما قلنا إنه التصور هو إدراك المعنى المفرد طيب أفر إنت ما تعرفش المعنى المفرد ده لما أقولك استجانجل ما هي استجانجل إنت ما تعرفش الاستجانجل إن هي المراية من أدرىك بهذا إذاً الآن لا تستطيع أن تفهم التصور هل هناك تصور في ذهنك ما فيش؟ ايه هو اللي يكشف لك عن التصور القول الشارع لما يقول لك هو سطح منعكس كتعريف السجنجل عند المناطقة هو سطح منعكس سطح منعكس اه يبقى مراية يبقى فهمت اذا نحن نصل الى التصور عن طريق الحدود جميل طيب هذا القسم الاول المبادئ والمقاصد للتصورات المبادئ هي الكليات الخمس اللي عن طريقها هنعرف الشيء والمقاصد اللي هي القول الشارح اللي هو التعريف او الحد قال ده القسم الاول القسم الثاني هو لو التصديقات قال ومبادئ التصديقات القضايا واحكامها ومبادئ التصديقات القضايا واحكامها هندرس القضايا انواع القضايا قضايا حملية قضايا شرطية طيب اقسام القضايا اركان القضايا احكام القضايا النقد العكس انواع العكس العكس المستوي وعكس التناقض ندرس الكلام ده كل ليه ليه ندرس القضايا ونوجع دماغنا عشان نصل لمقصد التصديقات اللي هو القياس القياس جميل نرى كلامه تاني يقول بادئ التصديقات القضايا القضايا يعني الجمل النسب زايد قائم دي قضية عند مناطقه زايد قائم دي قضية خلاص طيب المهم قضية حملية بيسموها وفي قضية شرطية او اقترانية كل هذا يأتي في موضعه يقول ومبادئ التصديقات القضايا واحكامها ومقاصدها الهدف القياس باقسامه خلاص القياس الحملي والقياس الاقتراني خلاص قال فانحصر فن المنطق في هذه الأبواب الأربعة إذا المنطق كله بينحصر في أبواب أربعة إيه هي عد معاه الكليات الخمس والحدود ده بيرسم لك خريطة العلم في راسك زي ما تعرف ان الفقه عبادات ومعاملات وأحكام أسرة وجنايات اربع ابواب الفقه نفس الكلام المنطق أربع أبواب الكليات الخمس والحدود والقضايا والقياس جميل المقاصد حاجتين بس الحدود والقياس وما ايه الكليات الخمس والقضايا دي ممهدات يعني الكليات الخمس يتوصل بها للحدود والقضايا يتوصل بها للقياس مفهوم معايا اذا الابواب الأربعة للمنطق تتكون من مقدمة ومقصد المقدمة هي كليات الخمس المقصد الحدود القضايا مقدمة والقياس هو المقصد جميل؟ ويبقى أول اثنين اللي همها كليات الخمس والحدود دول تصورات والقضايا والقياس دول تصديقات كده التأسيم هو واضح العلم؟ احنا نتحسس في العلم بنتشوف بنتكشفه إذا اول بابين لهم قيادة الخمسة والحدود دول تصورات يعني علوم مفردة والقضايا والقياس دول اللي هي التصديقات بالضبط يعني قيادة الخمسة والحدود والقضايا للقياس والحدود يتوصل بها للتصورات التصورات والقياس يتوصل بها للتصديقات التصديقات واضح اذا يقول فنحصر فن المنطق في هذه الابواب الاربعة طيب لكن الحاصل يا جماعة إن كتب المنطق بتتكون من أبواب كتير، من ستة أو سبع أبواب. إذن أي أبواب زائدة هي لخدمة هذه الأبواب الأربعة اللي هي بتخدم الأصلين اللي هم القياس والفلوس اللي هم تصورات التصديق. فالشيخ قال هذا الكلام. قال وأما بحث الدلالات اللي إحنا نشرحه المرة الجاية أنواع الدلالة ومباحث الألفاظ. إنما ذكر في كتب المنطق لتوقف في بحث الكليات الخمس عليه. إحنا في المنطق أنواع الدلالة. خلاص ده درس القادم أنواع الدلالة: دلالة المطابقة ودلالة الالتزام ودلالة التضمن. خلاص كل الكلام ده مش من أعواب المنطق. خلاص وليس من مباحثه الرئيسيه لكن ندرسه لتوقف بحث الكليات الخمسة عليه. جميل؟ طبعا نترى الشام والدلات هتفهمه بعدين ايه معنى مرحث الالفاظ هندرسه لين نسبه بين اللفظ والمعنى والدلالات اذا يقول واما بحث الدلالات وما بحث الالفاظ انما ذكر في كتب المنطق لتوقف بحث الكليات الخمسة عليه. يقول ومن نظر الى اقسام القياس الخمسة القياس له خمس اقسام الكلام عليه من نظر الى اقسام القياس الخمسة عد الابواب ثمانية اذا لما تنظر في كتاب منطق وتجد ان الابواب ثمانية تقول ازاي ثمانية هو دول اربعة لا هم اربعة بس لا تفصيل الابواع هم الكليات والحدود والقضايا والقياس خمس انواع يبقى يعدوهم كم باب كده؟ تمانية معايا اذا متن زي السنوسي متن السنوسي في المنطق ثمان ابواب تولي زي هم اربعة معلش لانه عد كل قسم من اقسام القياس داب له يبقى عندك اول ثلاثة لهم الكليات والحدود لهم مع بعض والقضايا القضايا القياس خمسة تعدوهم يطلعوا يطلعه مفهوم هذه القسمة ثلاثة و خمسة معها مبحث الالفاظ مستقلا اللي مبحث الدلالات ومبحث الالفاظ مستقل كانت الابواب كانت الابواب عنده تسعه يبقى كده هناك الكليات والحدود والقضايا وأنواع القياس الخمسة والألفاظ يبقوا تسعة اذا هنا التقسيم لا مشاحة في ذلك التقسيم اللي يقسم أربعة يبقى هذا التقسيم الشمولي الكل. اللي يقسم ثمانية يبقى بالنظر إلى أن القياس أر... خمس أقسام واللي يقسمه تسعة يبقى يحب مبحث القياس مستقل وهذا موجود في كل العلوم يعني مثلا الأصوليين يبحثوا الألفاظ صح لا مش الأصوليون كتاب الأك كتب الأصول ال العلم والساعد يتحسوا مباحث الألفاظ وبيتكلموا عن الدلالات وأنواع الدلالات في كلام المشترك والمترادف والمتبين والمتشاكك والمتواطئ والعموم والخصوص المطلق والواقي وبحس الأمر كل هذا مش من بحث الأصول ومبحث اللغات اللي بيدرسوا أصول المتقدمين في الأصول مباحث اللغات ولا اللغة أصلية وضعية أم صلاحية كل هذا مش من أصول الفقه لكن اللي بيدرسوه مو يعني مقدمات والمقدمات الكلامية في المنطق الكلام في الحدود والأقياس أو كل كذا مش علشان علمن الأصول على التحقق لكنه مقدمات نفس الشيء هنا هندرس الدلالات والألفاظ وما أشبه ذلك كمقدمات لهذه المسائل واضح إذا كلها آلات آلات طيب. يقول ومن نظر إلى أقسام القياس الخمسة عد الأبواب ثمانية ومن عد معها مبحث الألفاظ مستقلا كانت الأبواب عنده تسعة آخر شيء قال ثم إن المناطقة اصطلحوا يعني اتفقوا الاصطلاح كما قلنا في الماضي هو اتفاق طائفة مخصوصة على معنى مخصوص ده معنى الاستلاح الكلمة كذا اصطلاحا الاصطلاح اتفاق طائفة مخصوصة على معنى مخصوص ثم إن المناطق اصطلحوا يعني اتفقوا على تسمية اللفظ المفاد اللفظ المفاد يعني المستفاد المفهوم على تسمية اللفظ المفاد به معنا مفردا بالقول الشارح يعني التعريف يعني الحد كالحيوان الناطق وكل الناطق النطق هنا يعني الفهم مش عني الكلام كما يضم البعض كالحيوان الناطق في تعريف الإنسان المتوصل به إلى معنى مفرد هو معنى الإنسان إذا كما قلنا الحدود هي القسم المعني بالتصورات في المنطق لأن الإنسان هذا تصور أم تصديق كلمة إنسان تصور أم تصديق ها إنسان تصور أم تصديق تصور لا شك كيف تتوصل إليه؟ تتوصل إليه عن طريق الحد الذي هو القول الشارح الذي هو المعرف الذي هو التعريف أربع أسمان واضح؟ هذا معنى كلامه قال إن المناطق اصطلحوا على تسمية اللفظ المفاد به معنى مفرداً بالقول الشارح كالحيوان الناطق الحيوان الناطق بعبار عن إيه؟ عن حد عن تعريف في تعريف الإنسان المتوصل به إلى معنى المفرد وهو معنى الإنسان وهذا معنى قوله وما به إلى تصور إذا هذا معنى قول الأخضر وما به إلى تصور وصل يدعى بقول شارح فلتبتهل ما به إلى تصور وصل الذي تتصل به إلى التصور هذا يدعى يعني يسمى بقول شارح اللي هو التعريف أو القول الشارح فلتبتهل الابتهال يعني الدعاء وهذا ما يسمى عند البيانين تتميم تتميم اسمه تتميم يعني هو المعنى الشحن المعنوية للبيت خلصت عند قوله بقول شارح واتى بذلك ليكمل البيت فلتبته يعني ادعي لي فلتبته يعني فلتدعو خلاص هذا يسمى تتميما من من أصناف البيان عند ال... عند علماء البيان وهو يعتبر اطناب خلاص اطناب والاطناب من فنون البلاغة يعني ليس تطويل هناك فرق بين التطويل والاطناب قال واصطلحوا اتفقوا على تسمية اللفظ المفيد للتصديق حجة أي قياس الحجة هو القياس عند المناطق واتفقوا أو اصطلحوا على تسمية اللفظ المفيد للتصديق حجة أي قياسة كالعالم متغير وكل متغير حادث المتوصل به الى نتيجة الى النتيجة وهي العالم حادث السؤال الان العالم حادث ادرك وقوع هذه النسبة تصور ان تصديق يا جماعة العالم حادث ادرك وقوع هذه النسبة تصور ان تصديق لا شك انه تصديق هل التصديق هذا يتوصل إليه بالحدود أم بالأقيسة؟ يتوصل إليه بالقياس إيه هو القياس اللي هو العالم متغير وكل متغير الحال إذا قياس بسيط بيسموه قياس بسيط اللي هو مقدمة صغرى وكبرى وحد أوسط تحذف الحد الأوسط تطلع النتيجة الرياضة ألف يسوي به به يسوي جيم إذن ألف يسوي إيه هو الحد الأوسط اللي اتكرر ألف يسوي به بيه يسوي جيم بيه اتكررت احذفها يبقى ألف يسوي جيم بص معايا العالم متغير وكله متغير حادث ايه اللي اتكرر ايه الحد الاوسط متغير احذفه من هنا ومن هنا يطلع العالم حادث خلاص ده بيسموه قياس بسيط خلاص اللي هو, مقدم اللي هو مكون من مقدمتين صغرى وكبرى وحد اوسط تحذف الحد الاوسط يطلع قياس يطلع النتيجه ده درس لوحده الكلمتين دول درس كده يعتبر نفسك فهمتهم خلاص معايا وده اللي قام على اكتاف علم المنطق من مناسبه البيروني لما قعد يكتب المنطق هو قام على القياس ده أصله جهيل س وصاد المجاهيل الجهيل هي معادله يعني ده معايا المهم يقول واصطلحوا على تسمية إذا اللفظ اللي هو العالم متغير وكل متغير حادث ده اسم قياس بيتوصل به للتصديق واصطلحوا على تسمية اللفظ المفيد للتصديق حجة أي قياسا كالعالم متغير وكل متغير حادث المتوصل به إلى نتيجة إلى النتيجة وهي العالم حادث وهذا قول وهذا قوله وما وهذا معنى قوله وما لتصديق إذا ده معنى كلامه وما به إلى تصور وصل يدعى بقول شارح فلتبتهل وما لتصديق به توصل بحجة يعرف عند العقلاء لما العقلائين يعرف بالحجج يسمى بالحجج بالقياس وعلى ذلك يظهر لك أن العلوم تنحصر في أن التصورات تعرف بالحدود والتصديقات تعرف بالأقياس لذلك علم المنطق يقوم على, على الحدود والأقياس ولما كانت الحدود لا تعرف إلا بكليات الخمس إذا درست كليات الخمس والأقيس لا تعرف إلا بالقضايا درست القضايا فهذه هي مباحث المنطق الرئيسي الأربعة الكليات الخمس والحدود والقضايا والأقيس إلى هنا ينتهي الكلام ونبدأ غدا في نبدأ الدرس القادم في عنوان الدلالة الوضعية صلى الله على وعلم صل الله على محمد وآل يسحفي أجمعين لعند سؤال في موضوع الدرس فقط لا في شيء آت لعند سؤال في موضوع الدرس فقط اللي احنا قلناه التصرفات والتصديقات تفضل بطرحه